Well <laughs> Yeah وَإِنَّ الدَّهْرَ مُغَيِّرٌ لَكَثِيرٌ وَإِنَّ الدَّهْرَ تَوَالٍ مُغَيِّرٌ يا من اصرامك كلمه من دون الله من السماء يا كلي من احلى يَا اللَّهُ